والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاده رمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصفر بالعاد وفرعون في الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك ثوط عذاب بكل بالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمت وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهالت كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث اكلا لهم وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكّت الأرق دكّ دكّ وجان ربك والملوك صفا صفا يومئذ يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعلم لا يوثب عذابه أحدا ولا يوثق وثاقه أحدا يا أية النفس نفس المطمئن ارجع ربك راضية نرضيا ارجعي إلى ربك راضياً رضياً فادخلي, فادخلي في عبادي وادخلي جنتي